وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَكُّرًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَارِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغَدْرِ وَلَا الصَّلْوَى وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ